shade. <laughs> سورة النور يا ما وهو <تصفيق> ملك وهو بِذَاتِ بذات Yeah. Uh -huh. I'm <laughs> يوم جنات تجري من تحت Sitten Amen. Um. como pense pour ولا يكونوا كالذين أوتوا منهم فاسقون فَزَوَّرُوا كَذَبُوا تفاق بينكم وتكاثرون tuh be في البوحر. وأنذلنا الحديد في صلى <تصفيق> الله عليه and see The M